صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروى الحاملات وقرا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 يؤفك عنه من أفك قتى الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوق فتنة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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق, إنه لحق مثلما ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفتهم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 دنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الالم وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين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 أيده وإن لموسع والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن لكم